قالوا ادعو لنا ربك ونقول بمدعش دعش خدخو بك يبين لنا ما هي بلا بمديار بك اشكرا بك كان او تشجيل ان البقرة شابه علينا هنديك جيل البرمبرز امن ظان او كش جيل وإنا ان شاء الله لمهتدون وهنديك امين مشيئته حسكرنا خدي ام دي اف اشکاله اف نا ها نامینه اف ندیاره ها به چطوره